أَمْ <تصفيق> <تصفيق> ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيُخْرِجُهُم أولئك أصحاب النار هم فيها خادرون ألم تر إلى إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمُ Altyazı Oh, go. ko <laughs> قال لنفذ يومًا أو باب يوم قال لنفذ 300 عام ف وانظر إلى حماك ولنجعلك آية للناس Ben nasıl